بوك تو أرموطستا چفيدمدي سبعة وخمسون عند الطبيب عند الطبيب إكيمتان فار جازريلي عندي موعد مع الطبيب موعد مع الطبيب اتسادت الموعد عندي في الساعة 10 الموعد عندي في الساعه 10 راك كوياد ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك م خش تبرزنت تفضل اجلس في غرفة النتظار تفضلجلس في غرفة النتظار اكم خ مو الطب سيأتي حال الطب سيأتي حال تغ تأمينك الصحي مع أي شركه تأمينك الصحي مع اي شركه ب ماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك هل تشعر بالم هل تشعر بالم كيات أ الموضع الذي يؤلم؟ أ الموضع الذي يؤلم زرج مكييب أعر دائما بلا في الظهرعر دائما بألم في الظهر خشيرة تح مكييبة؟ عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات سوقجر موصلي من تكيوا اشعر احيانا في البطن اشعر احيانا بالم في البطن تو <تصفيق> شيذلبا من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك تو شيذلبا من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير تس ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام نيمس ga giketebt اعطيك ابره حقنه اعطيك ابره تابليتس موكزمت اعطيك حبوب ريzepts gamo gizert apthiakis twis وصفة طبية tabib